بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءه وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنفر 116 حكمة بالغة فما تغني النذر 117 فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر 118 خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف, يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر 119 مهطعين إلى الداعي 117. يقول الكافرون هذا يوم عسر 118. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا, فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 119. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 110. ففتحنا أبواب السماء 112. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 113. وحملناه على ذات ألواح ودسر 114. فجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 115. ولقد ترتناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عدون فكيف كان عذاب وندر إن أرسلنا عليهم ريح صر صرا ريح صر صرا في يوم نحس مستمر تزعن سكأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقذهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم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 بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجنمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في الناي على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر